ومثاله قول بعض العلماء في نجاسة سؤر الهر السنور قالوا الهر سبع ذو نابر فيكون سؤره نجسا كالكلب فجعلوا كونه سبعا علة في نجاسة سؤره وبقية ما يشرب منه من الماء وغيره مع أن هذه الصفة أو هذا الوصف اعتبره الشارع علة الطهارة حيث دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور اي هر فأجاب فسئل عن ذلك فقال السنور سبع السنور سبع فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علة دخوله البيت هو كون الهر سبعا ولكن قد يقال ويعترض على هذا المثال أن يقال يحتمل أن يكون امتناعه من دخول دار فيها كلب لعدم دخول الملائكة لا لنجسته وهذا احتمال قوي وهذا احتمال قوي ولكن المقصود هو تبيان القاعده فقط واعتباره بالاجماع اعتبار هذا الوصف ناقض الحكم بالاجماع مثاله كان يقول القائل مثلا تثليث مسح الراس مستحب بدليل هو مسح فيثلف كاحجار الاستنجاء فيقول له المعترض المسح اعتبره الشارع بالإجماع علة لعدم التثليث بالمسح في, في المسح على الخف فإنه لا يثلث اجماعا فيقول له هذا الوصف الذي جمعت به بين الفرع والأصل اعتبره الشارع بالإجماع في ناقذ الحكم أو في نقيذ الحكم وهو عدم المسح فإن الشرع لم يشرع التكرار أو التثليث في المسح على الخف بإجماع العلماء كما يذكر بعض العلماء وحكاية الإجماع في هذه المسألة فيه نظر فإن بعض العلماء يخالف في المسح على الخف ويرى أن المسح على الخف يثلث فحكاية الإجماع تحتاج إلى تحقيق ولكن المقصود هو بيان القاعده دائما كما ذكرنا قال جوابه بصحة الأساس يعني أن جواب القدح بفساد الوضع هو أن يجيب المستدل المعترض بأن أساسه أي دليله صحيح وذلك بأن يبين أن لدليله جهتين إحداهما تصلح لنقيض حكمه ولم تكن هي دليلة وإنما استدلاله بالجهة الأخرى التي لا يلحقها فساد الوضع التي لا يلحقها فساد الوضع ومثال رد القتح به في الأمثلة المتقدمة هو أن يقول الذي يرى جواز تاخير إخراج الزكاة يرى التراخي في إخراج الزكاة كان يقول إن قولي بالتراخي في إخراج الزكاة لم أخذه من سد حاجة الفقير وإنما أخذه من الرفق بالمال وقد دل الشرع على الرفق به بدليل أننا لم نؤمر بأن ناخذ خيار ماله وأيضا بان لا نكلفه أن يخرج الزكاة من عين المال إلى غير ذلك من الردود التي يرد بها المستدل على المعترض بأن يبين صحة أساس قياسه كما ذكر الناظم جوابه بصحة الأساس قال والخلف للنص أو إجماع الدعاء فساد لاعتبار كل من وعى يعني أنه من القوادح القادح الذي يسمى فساد الاعتبار يسمى فساد الاعتبار وهو مخالفة الدليل لنص من كتاب أو سنة فكل دليل خالف النص فهو مقدوح فيه بالقابح المسمى فساد الاعتبار ومثاله قول من يمنع القرض في الحيوانات لا يجوزه لعدم انضباطه قياسا على المختلطات بعض العلماء يرى أن المختلطات لا تقرض، لا يجوز فيها القرض، لأنها لا تنضبط ولا يمكن أن يردها الإنسان فلو أعطاك إنسان شيئا مختلطا لو كان عندك شيء مختلط فلا يجوز لك قرضه لأنه لا يمكن رده على حاله لأنه غير منضبط فيقول أيضا قرض الحيوان لا يجوز لأنه لا ينضبط مع ان قد ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض حيوانا قد استلف بكرا ورد رباعيا وقال بعد ذلك إن خيار الناس أحسنهم قضاءا, أحسنهم قضاءاً ولا شك أن الرباع أفضل من البكر لكبر سنه وتجاوز سنه وايضا من أمثلته من يرى منع غسل الزوج لزوجته بعد الموت يقول لا يجوز لحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية فيعترض عليه بأنه مخالف لإجماع الصحابة السكوت حيث غسل علي فاطمة رضي الله عنهما وهذا إجماع من الصحابة حيث لم ينكر عليه أحد فمثل هذه القياسات مخالفة للنص أو الإجماع ويقدح عليها بقادح يسمى فساد الاعتبار وهكذا كل دليل قياسا كان أو غير قياس إذا خالف الدليل ورد عليه هذا القادح المسمى فساد الاعتبار قال وذاك من هذا أخص مطلقا وكونه ذا الوجه مما ينتقى ما الفرق بين فساد الوضع وفساد الاعتبار وما النسبة بينهما بعضهم يقول ذاك أي فساد الوضع أخص من هذا مطلقا أي فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع أعم من فساد الوضع, من فساد الوضع على قول بعض العلماء وعلى ذلك فكل فساد وضع هو فساد اعتبار وليس كل فساد اعتبار فساد وضع فالذي يكون فاسد الوضع يكون فاسد الاعتبار والذي وليس لازما وليس كل فاسد, وليس كل فاسد اعتبار فاسد وضع لان الدليل قد يكون صحيح الوضع وإن كان فاسد لاعتبار بالنظر إلى أمر خارج هو النص المخالف له كما تقدم في المثالين وبعض العلماء يرى أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه وذلك أنهما يجتمعان فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه مع أنه خالف نصاً أو إجماعاً فهنا قد اجتمع فساد الاعتبار وفساد الوضع لأن هذا الدليل على غير الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه وقد خالف أيضاً النص أو الإجماع وينفرد فساد الاعتبار فيما إذا كانت الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه لكنه خالف نصاً أو إجماعاً وينفرد فساد الوضع فقط فيما إذا كان الدليل على غير الهيئة الصالحة مع أنه لم يخالف نصا ولا اجماعا والقول بأن بينهما عموما وخصوصا من وجه هو القول الراجح الذي يرجحه بعض العلماء فظهر أنهما يجتمعان في أمر وينفرد كل واحد منهما بجهة خاصة قال وجمعه بالمنع لا يضير كان له التقديم والتأخير جمعه أي جمع فساد لاعتبار مع المنع لا يضير أي, أي لا يضر والمنع أن يمنع المعترض مقدمة أو أكثر من الدليل أن يمنع المعترض مقدمة أو أكثر من الدليل فجمعه فكون المعترض يعترض على المستدل بفساد الاعتبار وبالمنع هذا يجوز ولا يضر ولا فرق بين أن تقدم الاعتراض بالمنع أو الاعتراض بفساد الاعتبار لا فرق ولكن الأفضل أن تقدم أن تقدم المنع على فساد الاعتبار لأن فيه الترقي من الأدنى إلى الأعلى وهو من محسنات الكلام للفائدة في ذكر الأقوى بعد الأضعف لأن الأضعف قد يكون غير كاف أو غير تام في بيان المقصود أما لو قدمت الأقوى فما الفائدة من أن تذكر الأضعف بعده فذلك أمر لا جدوى فيه ومثال ذلك أن يقول الذي يعترض على من يقول بعدم جواز قرض الحيوانات بأنها لا تنضبط يعترض عليه المعترض ويقول له قولك إن الحيوان لا ينضبط ممنوع إذ أنها قد تنضبط بالأوصاف الكاشفة المستوعبة لما تختلف فيه الأغراض مع أن هذا الأمر قد خالف النص. الثابت في صحيح مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض حيوانا فالجمع بين المنع وفساد الاعتبار إبطال للدليل بالنقل والعقل معا وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار يكون بأمور منها الطعن في سند النص يعني يبين له بأن هذا النص ليس بصحيح بما يضاعفه كالإرسال والوقف والانقطاع ونحو ذلك ومنها أيضا الطعن في الإجماع المخالف له إذا كان ظنيا بتضعيف سند الناقلين له ومنها أيضا المعارضة للنص بنص آخر مماثل له في القوة أو أقوى منه وهذا الذي يرى في كتب الفقه حيث نجد العلماء كل منهم ينتصر لقوله أو لمذهبه بما يقوي دليله ويرد على ما يعترض عليه أيضا بأدلة احيانا تكون وافية للمقصود واحيانا لا تكون وافية للمقصود. قال بعد ذلك من القوادح كما في النقل منع وجود علة للأصل أي من القوادح المنقولة في كتب العلماء منع وجود علة الأصل في الفرع كأن يمنع المعترض وجود العلة في الفرع التي جمع بها المستدل بين الفرع والاصل وذلك كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الاعتراض على الشافعي مثلا وغيره إن النباش لم توجد فيه علة القطع فهو ليس بسارقة لأن السارقة هي علة القطع وهي لم توجد فهذا أيضا يعتبر من القوادح وهو أن يمنع المعترض وجود العلة في الفرع قال بعد ذلك منع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول أي من القوادح أيضا على المعول عليه المعتمد من أقوال أهل العلم أن يبين أو أن يمنع المعترض علية الوصف الذي علن به المستدل يمنع كونه علة ويسمى هذا القادح أيضا يسمى المطالبة بتصحيح العلة ومثاله أن يقول القائل مثلا علة طعام الربا الكيل فيقول له المعترض لا نسلم أن الكيل علة لوجود الرباء فيما لا كيل فيه كالحفنة وملء الكف ففيه ربا ولا كيلة وأيضا من القوادح كما بكر الناظم ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ امرين ولكن حضلا وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد يقدح التقسيم والتقسيم تأريفه أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني أو المعنيين على السواء لكن المعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات ومثاله ما لو قيل الطهارة قربة فتجب فيها النية فيقول المعترض لفظ الطهارة يحتمل النظافة ويحتمل الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعي والنظافة ليست قربة فانتفت العلة التي هي الكون أو التي هي كون هذا الأمر قربة عن أحد المحتملين في الطهارة وهو النظافة فيبين له بان لفظه الذي اورده احتمل لفظين احتمل امرين وهو في أحدهما أو هو باحدهما ليس علة ليس عله ومن امثله هذا القادح أيضا ما لو استدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه الذي هو البيع الصادر من اهله فيقول المعترض السبب المذكور يحتمل امرين احدهما مطلق البيع ولو بخيار والثاني البيع الذي لا شرط فيه والأول منهما تنتفي عنه سببية الملك التي هي علته التي هي علته وايضا من امثلته ما لو قيل في الشخص الحاضر الصحيح الفاقد للماء يجوز له التيمم لأنه وجد فيه سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجب التيمم فيقول المعترض على ذلك تعذر الماء محتمل لأمور منها السفر أو المرض منها مطلق التعذر والعلة التي اباحت التيمم مفقودة في مطلق التعذر العلة التي أباحت التيمم مفقودة في مطلق التعذر فهي مفقودة في, علم في مطلق التعذر لكنها موجودة في أحد هذه المحتملات في السفر موجودة بالنص وفي المرض موجودة بالنص ولكنها في مطلق التعذر مفقودة فهذا نوع من القوابح يسمى بالتقسيم وهو أن يقسم المعترض اللفظ الذي أورده المستدل على حسب احتمالاته وليس عند بعضهم بالوارد يعني أن التقسيم ليس بوارد أي ليس بمقبول عند بعض الأصوليين واختاره الإمام ابن السبكي اختار الإمام ابن السبكي قبوله واختار غيره عدم قبوله واختار غيره عدم قبوله يقول جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد أي الجواب على هذا القادح أن يبين المستدل أن اللفظ الذي أورده في دليله موضوع في المعنى الذي أراد به المستدل وحده دون غيره يقول له لفظ هذا يحتمل فقط هذا المعنى الذي أريده دون غيره من الاحتمالات إما أن يكون ذلك الوضع وضعا شرعيا أو وضعا عرفيا أو لغويا المهم أنه لا بد أن يبين أن لفظه يحتمل المعنى الذي أراده وحده أو أن يبين بأنه ظاهر في هذا المعنى الذي يريده المستدل أو بالظهور كما قال الناظر أو الظهور فيه لكن باستشهاد بد أن يستشهد بأدلة على استدلاله وعلى أن هذا اللفظ هو ظاهر في هذا المعنى دون غيره ولا شك أن اللفظ يحمل على معناه الظاهر ولا ينبغي السيروره عن ظاهر اللفظ الا بدليل وإلا لكان استدلاله مقدوحا بهذا القادح على القول بالقدح به قال وللمعارضه والمنع مع أو الأخير لاعتراض رجع الاعتراض بجميع القوابح التي ذكرت يرجع عند الإمام بن الحاجب رحمه الله تعالى إلى أمرين الأول المنع والثاني المعارضة فالمنع معناه منع مقدمة فأكثر من الدليل والمعارضة معارضة الدليل بدليل يقاومه. الدليل بدليل يقاومه. فبعض العلماء يرى أن كل هذه القوادح مرجعها, في, مرجعها في, في في الكل أو في الأصل إلى شيئين اما إما منع وإما معارضة. مرجعها منع أو المعارضة. قال والاعتراض يلحق الدليل دون الحكاية فلا سبيل أي الاعتراض سواء كان منعاً أم معارضة إنما يلحق دليل المستدل وأما إذا ذكر المستدل أقوالاً حك أقوالاً فإن هذه الأقوال التي حكيت لا يلحقها الاعتراض ولا يجوز للمعترض أن يعترض على المستدل حكايته هذه الأقوال أو على هذه الأقوال وإنما يعترض المعترض على المستدل حكاية الأقوال من حيث إنها مكذوبة على من حكيت عنه نعم إذا يعترض عليه من هذه الجهة أن هذا القول الذي حكاه المستدل هو مكذوب على صاحبه نعم أما على نفس القول فلا اعتراض فلا اعتراض. قال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كف الفرض والاحتمال المثال إذا اورده المستدل بيان قاعدته أو ما ذهب إليه من باب التمثيل فقط لا يعترض عليه لأن المثال يكفي فيه مجرد الفرض والاحتمال على تقدير الصحة ويكفي فيه مطلق الاحتمال لأن المراد من المثال إضاح القاعدة وأما الشاهد الذي يريده المستدل في كلامه فيجوز الاعتراض عليه لأن الشاهد يقوي, يقوي دليل المستدل وأما المثال فلا يقويه وانما يوضحه قال بعد ذلك خاتمه لكتاب القياس وهو مفروض اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني حكم القياس في المساله التي لم يوجد فيها نص من كتاب او سنه ولم يوجد فيها اجماع انه فرض كفايه عند تعدد المجتهدين وفرض عين إن لم يوجد إلا واحد وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فاعتبروا يا أولي الأبصار والاعتبار معناه إلحاق النظير بنظيره كما قال بعض العلماء وإنما نلزمه اتباعا إذا عذبنا النص والإجماع كما قال ابن عاصم في منظومته وخالف في ذلك بعض العلماء الظاهريه الذين قالوا بأن القياس الذي يكون بالمناسبة لا يجوز وهو ليس من الأدلة ولكن قولهم قول غير صحيح والقول الصحيح هو جواز القياس ولو بمسلك المناسبة لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من التأويل الغوث يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم والجليل يقصد به الله رب العالمين فالحكم الثابت بالقياس لا تنسبه إلى الله لا تقل قال الله كذا أو قال رسوله كذا لأنه مستنبط لا منصوص عليه ولجواز أن يعترض أو أن يخالفك غيرك من المجتهدين في هذا الحكم في هذا الحكم ولكن يجوز نسبة ذلك إلى الله أو إلى رسوله على ضرب من التاويل أي على نوع من التاويل بأن يقصد ذلك القائل أن نص الكتاب أو السنة دل على حكم الفرع المقيسي بحكم الأصد المقيس عليه فهذا تاويل ولكن الظاهر عدم الجواز. قال وهو معدود من الأصول وشرعة الإله والرسول القياس أصل من أصول كما ذكر الناظم في بداية أصول تعريف أصول الفقه أصوله دلائل الاجمال والقياس دليل إجمالي فهو منها وشرعة الإله والرسول أي فهو من شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الدين وما من الدين فهو متعبد به وإنما قال أهل العلم إنه من الدين لأنه مأمور به في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا الأبصار قال بعد ذلك في بيان أنواع القياس إجمالا ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي وبالخفي عكسه استبن بعض العلماء يقسم القياس إلى قسمين إلى قياس جلي وإلى قياس خفي فالقياس الجلي على قول هؤلاء ما كان نفي الفارق المؤثر بين الفرع والأصل مقطوعا به فيه أو مظنونا ظنا قويا بان لا فرق فمثال المقطوع به الحاق البول في إناء وصبه في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهه فلا فرق بين البول مباشرة في الماء وبين البول في اناء وصبه في الماء ومثال المظنون الحاق العمياء بالعوراء في منع التضحيه فالنص قد نص على العوراء فتلحق بها العمياء للظن الراجح بعدم الفرق بينهما واما القياس الخفي فهو ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا كإلحاق القتل بالمثقل كالعصا بالقتل بالمحدد في وجوب القصاص لأن الفرق باحتمال المثقل للتأديب محتمل احتمالا غير شديد الضعف فهو احتمال قوي واستبن فعل أمر من استبان الأمر إذا علمه أي علم كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين ذين واضح مما روي بعض العلماء يقسم القياس إلى ثلاثة أقسام قياس جلي وقياس خفي فالقياس الجلي هو الذي سبق في الأول والقياس الخفي هو قياس الشبه المتقدم لذلك قال كون الخفي بالشبه ذأبا يستوي والقياس الواضح هو ما كان بينهما أو هو ما بينهما ما بين القياس الجلي والقياس الخفي فهو قياس الواضح كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص فهذا قياس واضح على تقسيم هؤلاء رحمهم الله تعالى ذلك يقول قيل الجلي وواضح ودرخف او لا مساوئ ادوان قد عرفا هذا تقسيم آخر للقياس بعض العلماء يقول إن القياس اما أن يكون جاليا وإما أن يكون خفيا واما أن يكون واضحا ولكن الجلي هو القياس الاولوي الجلي هو القياس الأولوي ومثاله كالحاقد الضرب بالتأثيث في التحريم في قوله تعالى فلا تقل لهما أفن فيلحق الضرب بالتأثيث من باب أولى وأما القياس الواضح فهو القياس المساوي كالحاقي إحراق مال اليتيم بأكله في التحريم في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فيلحق بالأكل الإحراق بلا فرق أن النهاية في الكل اتلاف المال وأما القياس الخفي فهو القياس الأدوان والقياس الأدوى هو الذي ذكره الناظم في قوله وإن تكن ظنيه فالادوان لذا القياس علم مدون أي إذا كانت العلة علة ظنيه او كان وجودها في الفرع وجودا ظنيا لذلك قال وان تكن ظنيه فالادون لذا القياس علم مدون وقد سبق ان تكلمنا على هذا الأمر كقياس التفاح على البر في حرمه الربا بجامع الطعم فهذا يسمونه قياسا ادون على قول هؤلاء رحمهم الله تعالى قال بعد ذلك ما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سمعا وهذا تقسيم آخر للقياس باعتبار علته وهو أن الجامعة بين الفرع والأصل إن كان نفس العلة فهو قياس علة سواء كان مناسبا بالذات أو بالتبع بالذات كما عرفنا وبالتبع قياس الشبه فقياس العلة في هذا التقسيم يتناول الشبه لأن الجمع فيه بالعلة وإن كانت مناسبتها بالتبع وأما إن كان الجامع بغير العلة بل بلازمها أو أثرها فهو قياس الدلالة ولذلك قال الناظم جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسل الأول قياس علة وهذا قياس الدلالة وقياس الدلاله أن يكون الجامع فيه بين الفرع والاصل لا العله وانما لازم العله أو اثرها أو حكمها او اثرها او حكمها فمثال قياس الدلالة الذي الجمع فيه بلازم العله النبيذ مثلا قولنا النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة لأن الشدة ليست العلة وإنما هي لازم العلة لأن الشدة لازمة للإسكار, لازمة للإسكار ومثال الجمع بأثر العلة القتل بالمثقل قولنا القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل محددت بجامع الإثم والإثم أثر العلة ففي كل منهما اثم والإثم أثر وليس هو نفس العلة ومثال الجمع بحكم العلة قولنا تقطع الجماعة بالواحد قياسا على قتلهم به بجامع وجوب الديه عليهم في ذلك حيث كان غير عمد فهنا الحقنا بحكم العلة وحكم العله هو وجوب وجوب الديه ووجوب الديه حكم حكم العله وليس العله نفسها فجمعنا بوجوب جمعنا بجامع هو وجوب الديه فكما يقول او كما يقولون الجامع في الاول اثر العله والجامع في الثاني الجامع في الاول لازم العله والجامع في الثاني اثر العله والجامع في الثالث حكم العله قال بعد ذلك قياس معنى الاصل عنهم حقيقي لما دعي الجمعه بنفي الفارق الالحاق بنفي الفارق الذي تكلمنا عليه من قبل معروف عند علماء الأصول بالقياس في معنى الأصل وهو الذي سميناه تنقيح المناق وقلنا بأن بعض العلماء يسميه القياس في معنى الأصل القياس في معنى الأصل وقد سبق أن شرحنا القياس في معنى الأصل بسم الله الرحمن الرحيم الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كانت العليم الحكيم <تصفيق> اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى كتاب الاستدلال والاستدلال لغة طلب الدليل وهو في عرف الأصوليين يطلق على أمرين الأول إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع أو غيرهما والثاني نوع خاص من الدليل غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو المراد هنا في هذا الباب فقد سبق للناظم أن تكلم على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والآن يتكلم على هذا النوع الخاص من الدليل الذي هو غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس قال الناظم رحمه الله ما ليس بالنص من الدليل وليس بالإجماع والتمثيل فالاستدلال هو الدليل الذي ليس بسنة ولا كتاب ولا إجماع ولا قياس والمقصود بالتمثيل القياس الاصولي يسمونه قياس التمثيل أو القياس التمثيلي، وهو الذي سبق أن عرفناه في الباب المتقدم والاستدلال في هذا الباب كما سنعرف سيذكر من الأدلة مثلا القياس المنطقي والاستقراء والاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان والاستحسان والاستصحاب ومذاهب الصحابة وغير ذلك قال منه قياس المنطقي والعكس من الاستدلال قياس القياس المنطقي والقياس المنطقي يعرف في باب المنطق أو في علم المنطق والقياس المنطقي يقسمونه على قسمين. قياس اقتراني وقياس استثنائي ويقولون ضابط القياس الاقتراني ان تكون النتيجه فيه مذكوره بالقوه او بمادتها دون صورتها وهو يكون او مثاله كما يقولون الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيها النية ينتج أو النتيجة الوضوء تشترط فيه النية فالنتيجة هي الوضوء تشترط فيه النية فالنتيجة مذكورة بالقوة في المقدمات الأولى كما يقولون والقياس الاستثنائي أن تكون النتيجة فيه مذكورة في القياس بمادتها وصورتها. يقولون ومثاله قولك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا فلو استثنيت نقيض التالي فقلت لكنه غير حيوان انتج أي النتيجة فهو غير إنسان وكذا لو استثنيت عين المقدم فقلت لكنه إنسان أنتج فهو حيوان والقياس المنطقي له أقسام وتفصيلات تدرس في علم المنطق قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى والقياس التمثيلي عند غير الحنابلة لا فرق بينه وبين القياس المنطقي في الحقيقة لا قياس لا فرق بينه وبين القياس المنطقي في الحقيقة لأنك كلما جعلت الفرع فيه حدا أصغر والأصل حدا أكبر والعلة حدا أوسط كان قياسا اقترانيا كان قياسا اقترانيا وتفاصيل هذا الأمر إن شاء الله تعالى نعرفها إذا درسنا علم المنطق. يقول بعد ذلك والعكس أي من الاستدلال قياس العكس وقياس العكس كما يعرفونه إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة ومثاله حديث مسلم عندما قال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة وله فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فالحكم المذكور هنا هو ثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر ومحل ثبوت الأجر الذي هو لو وضعها في حلال معاكس لمحل ثبوت الوزر الذي هو لو وضعها في حرام. فعلة الوزر الوضع في حرام وعلة الأجر الوضع في حلال. فهذا يسمونه القياس العكسي. قياس العكس. ومن أمثلته أيضا. قول المالكيه مثلا ان كثير القيء لا ينقض الوضوء كقليل بالقياس العكسي على البول فكثير البول ينقض الوضوء وقليل البول ينقض الوضوء لما نقض كثيره نقض قليله فكذلك القيء لما لم ينقض قليله لم ينقض كثير وهذا القول وهذا الاستدلال أو هذا الدليل أعمله كثير من العلماء ولم يعتبره بعضهم دليلا قال بعد ذلك ثم انتفى المدرك مما يرتضى كذا وجود مانع أو مقتضى فمن أنواع الاستدلال انتفاء مدرك الحكم ومدرك الحكم المقصود به دليل الذي يدرك به بأن, بأن بحث عنه المجتهد البحث التام فلم يجده فعدم وجود الدليل على الحكم يفيد بانتفاء الحكم عدم وجود الدليل على الحكم يفيد ظنا بانتفاء الحكم وهذا قال به بعض العلماء وأكثر العلماء يقولون لا يلزم من عدم وجودان الدليل انتفاء الحكم لا يلزم من عدم وجودان الدليل انتفاء الحكم وإنما الناظم هنا يذكر الأدلة التي يعتبرها بعض العلماء أدلة في التوصل للأحكام مما هي ليست بقرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس تمثيلي كما عرفنا قال كذا وجود مانع أو مقتضى أي كذلك من الاستدلال وجود مانع فوجود المانع من أنواع الاستدلال لأنه يدل على عدم الحكم كالأبوة في القصاص يقولون فوجود المانع دليل على انتفاء الحكم إذا وجدت الأبوة انتفى الحكم وهو القصاص وكذلك مقتضى والمقصود به المقتضي وهو السبب فوجود السبب للحكم دليل على وجود الحكم كما سبق أن عرفنا بأن وجود السبب يقتضي وجود المسبب وخالف الأكثر من العلماء قائلين ليس شيء من ذلك دليلا بل هو دعوى دليل أي مجرد دعوى ولا يكون دليلا ذلك إلا إذا عين المقتضي أي السبب أو المانع وبين وجودهما أما مجرد ذكر ذلك فلا يكفي بل هو مجرد دعوى أما قوله ومنه فقد الشرط دون لبسي اللبس معناه الاختلاف دون شكل ومن الاختلاف فقد الشرط فهو دليل على نفس الحكم، لأننا عرفنا أن الشرط وما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدمه ذاته قال بعد ذلك ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي أي من أنواع الاستدلال الاستقراء والاستقراء في النواة التتبع، من قولك استقريت البلد أي تتبعته قرية قرية واستقريت المسألة أي تتبعت أقوال العلماء فيها وما قيل فيها من كلام. وهو في اصطلاح العلماء تتبع الأفراد الجزئية فيستدل بتتبعها على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها شامل لكل فرد فيلزم من ذلك ثبوته للصوره المخصوصة التي فيها النزاع يتتبع المجتهد الحكم في كل الأفراد أو في أغلب الأفراد كما سيأتي فيحصل الظن او القطع بان الحكم يشمل السورة التي فيها النزاع بعد ان يتتبع الحكم وهو قسمان وهو قسمان ف